ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم أو يخرجوا أو يخرجوا من ديارهم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعرضون به لكان خير لهم لكان خير لهم وأشتد ثبت وإذا لآتيناهم من اهدنا الى صراط مستقيما ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَمَن يَكُن فِي ضَلَالٍ فَقَدْ أَوْ يَنفِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُضِلُّ طَائِفَةً مِنْهُ إِنْهُمْ إِلَّا ضَالُّونَ وَإِنْ تُصِبْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قال قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعْهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ كألم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني قط معهم كأفوز فوزا عظيما فاليقاتل في سبيل الله الذين يشون الحياة الدنيا بالآخرة وَمَن يُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلَ أَوْ يَغْلِبَ فَسُوْفَ نُقْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا